الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 يُصاغُ بِمَا إِنْ وَاحِدٌ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحدُ القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل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 الذين ينفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء والَّذينَ صَبَرُ بتِغَ أَجههِ رَبّهِم وَأَقَامُ الصَّلاةَ وَأَفَقُ وَأَ فَقُ مِماَا وَزَكُناَاهُم صِروًَا وَغَلَانِهَةَ وَدَرَأُونَ بِالحَسَلََةِ السَّّئَتَأُول إِكَ لَم مُوقُوبَ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 الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت مِنْ قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحيناها إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب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 كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل, قريبا او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. ان الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبه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 وَإَّ نُ لِيََّكَ بَعضََّ نَعِيدهُمْ أَْنَ تَوفََّّكَ فَإِنَّ ماَا عَلَكَ البَلاغُ وَ عَن الحِسَابَ أَلَمْ يَوَو أنا نَأتِ الأبَرًا قُصْوى مِن أَطافِيهَا واللَّهُ يَحكُم لا مُعَكِبَ لِحُكْمِه